الليل أقبل والعيون ترق رقا والقلب يغمره الأنين قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون رجل الله غير المتقين يا بحر الشواق الرضاها بالدموع العالفين <Chachanfez> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا مع محنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وذكرنا دخوله على المأمون وما جرى, وما جرى في عهد المأمون أعني وأمر المأمون بحمل أحمد إليه وأن أحمد قبل أن يصل إلى موضع المأمون دعا الله تعالى ألا يريه وجه المأمون فمات المأمون من ليلته وتولى بعد موت المأمون أخوه أبو إسحاق المعتصم فلما تولى أبو إسحاق المعتصم أمر برد محمد ابن نوح واحمد بن حنبل إلى بغداد وكان, هذان وكان هما اللذان أمر بحملهما إلى المأمون كانوا أربعة فأجاب اثنان وبقي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح لم يجيب لم يطاوع في هذه المحنة فحمل إلى هارون وإلى وك الم المأمون وكان في أرض الروم في طرسوس ولما مات المأمون قبل أن يصل إليه أحمد رد مرة ثانية إلى بغداد ثمأت محمد ابن نوح في الطريق، وكان شابا ففك عنه القيد، وصلى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان أحمد يقول ما رأيت أحداً على حداثة سن أقوى بأمر الله من محمد ابن نوح شاب صغير السن، وليس من أهل العلم، ولكنه صلب الديانة، قوي العقيدة، لا يتزلزل. ولا يخيفه شيء يقوم في مقام أحمد بن حنبل ويرحل معه ثم يرجعان فيموت في الطريق ولا يتحمل يقول أحمد قال لي محمد ابن نوح ذات يوم يا أبا عبد الله إنك لست مثلي لا تغتر بي لعل أن أبتلى فأجيب ممكن أنا لما اتضرب على صغر سني وقلة علمي أخاف فأوافقهم على الباطل فلا بي في هذا يا أبا عبد الله إنك لست مثلي أنت رجل يقتدى بك وقد مد الخلق أعناقهم ليسمعوا مقالتك فاتق الله واثبت فكان أحمد يتعجب من تقويته له وموعظته مع صغر سنه وقلة علمه وكما قلنا مرارا المرء في الشدة يحتاج إلى كلمة قد تقوي من أمره وتشد أزرة فلا يبخل المرء على أخيه بكلمة تثبيت عند الشدة كلمة واحدة وتفعل كثيرا جدا وذكرنا لهذا نماذج في الحلقة الماضية وصل الإمام أحمد طبعا فريدا بعدما مات صاحبه في الطريق وصل إلى بغداد مقيدا وحبس في دار أياما ثم نقل إلى حبس العام للسجن العمومي يعني فكان أحمد يصلي بأهل السجن وهو مقيد ولم يمنعه هذا كله يعني أحمد في طول محنته ومع انتقاله من مكان إلى مكان ومن شدة إلى شدة من شغل عن أمور الديانة هو أحمد هو هو يقوم بأمر ربه عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكلم ويؤدي ما عليه ولم يتزلزل ولم يتزعزع ولم يقع الوهن في قلبه أبدا لأن الله تعالى ناصر قد ذكروا أن الشافعية رحمه الله رضي الله عنه ورحمه وكان يومئذ الشافعي بمصر ذكروا وإن كان في هذا الأمر كلام يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه قال له إن أحمد سيبتلى فقل له يصبر فكان هذه الرؤيا إذا ذكرها أحمد يستد قلبه يستد قلبه لأن يقول الشفعي رأى في المنام الإنسان يقول له قل لي أحمد يصبر فإن سنكون معه أو, أو كما قال إن صحت هذه الرواية يعني. لما دخل أحمد سجن سجن العام أرسل إليه آدم العسقلاني وقال له وهو ببغداد اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه ولم تزعلش ما أنت فيه الآن الكرب والبلاء والسجن دي نعمة تقرب إلى الله بها لأنك إن, لم إن جزعت ووقعت في عدم الصبر يعني لن يخلصك هذا من الحبس يعني هبك لم ترضى بما أنت فيه فماذا أنت صانع هتعمل يعني أنت كده كده محبوس وهكذا كل صاحب بلاء إن لم يرضى بما هو فيه من البلاء ويصبر على أمر الله يكون جازعا وإن جزع فوت على نفسه الخير كله يبوى عذب واهين وابتلي ولم يأخذ أجرا لكن إذا صبر وتقرب إلى الله بهذا فقد ارتفعت درجته وحصل أجرا كبيرا المرء لما يقع في بلاء ينشغل بقى باستثمار ذلك البلاء لا يجلس يشغل نفسه بالذي أوصله إلى هذا يقولش من السبب ومن اللي عمل فيها كده وفلان وحق فلان وعلان وينشغل بال... بمثل هذا عن حقيقة الصبر لما ينبغي أن ينشغل باستثمار هذه المحنة واحد مثلا جرى له مصيبة ينبغي أن ينشغل بتقوية قلبه حتى يثبت فيها ويتقرب إلى الله تعالى بهذه المصيبة بأن يقول اللهم إني يعني أحمدك على ما, على ما كان وأسألك أن تثيبني عليه وإنا لله وإنا ليها راجعون وممتلي أحد بمصيبة فاسترجع وقال إنا لله وإنا ليها راجعون اللهم جرني في مصيباتي واخلفي خيرا منها إلا أخلف الله عليه خيرا مما أقذ منه فبعث آدم العسقلاني إلى أحمد يثبته ويقول له يا أبا عبد الله اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه ولا يستفز لنك أحد لا تبص لحد قلت شيئا لو أنا الآن كنت سمعت الكلام وقلت زي الأهل كنت أنا في بيتي مع عيالي زي زي الخلق ما مش كلهم أهل فضل ولا يستوون لا يستوي هذا الذي يضحي بنفسه في سبيل الله مع ذلك النائم في بيته بين أهله لا يعبأ بأمر الله لا يستوون على حد قول القائل لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام مثل مسنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم لولا أن السيادة والرفعة والسؤدد والشرف بين الناس لا يتم إلا بمشقة لو مصريف وواتعاب يعني كي نسبة كلها السياد وكانوا كلهم أصحاب شرف لكن دا مش كثير أهل الشرف معدودون والنبلاء قليلون ليه؟ لأن هذا له تكليف كما, كما يقول أبو الطيب المتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتالوا شخص العازب بجواده نبيل بيصرف على الناس كله فتح بيته باء للخل ده, ده يصرف كتير وقد يبلغ به الإنفاق إلى أن يفتقر ممكن يبيع لوراوه لأدامه بل قد يبلغ به الأمر إلى أن يذبح ولده كما كاد يفعل حاتم الطائ كاد يذبح ولده لضيفه فهو عشان يبجواده يبلغ معالي الجود ممكن يصرف لوراوه لقد ممكن يستلف كمان كما كان يفعل كثير من الأجواد يبلغ بهم الكرم الجود أن هو يبيع, يبيع ما أمامه وما خلفه ثم يذهب يستدين يستدين ليعطي الناس لا ليس لنفسه فالجود يفقر مشقة متعب والإقدام قتاله واللي عايز يبقى شجاع وتلع لي بقى رأس الكتيبة وبطل الأبطال وأبو السباع ضروا دامش وبلاش لقد دا يكلفه عمره كله في مرة لازم يبقى فدام الناس في الحرب ويدخل يلاقي الكمات الأشاوس الأبطال وقد تطير رأسه في محدى هذه المرات فصبره على هذا ذا التمن الذي سيحصل به بعد هذا رتبة الشجاعة لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتالوا فآدم يقول لأحمد لا يستفز أنك أحد أو أحد يعني يغلب على رأيك أو يزعجك وتظن أنك في, في سوء أنت في نعم الآن وشرف يقول فإنك مشرف على الجنة أنت مرينك من الجنة إلا خطوات انها إن, ان, ان, ان تحامق هؤلاء وقتلوك دخلت الجنة فورا فماذا بعد ذلك أنت إيش تبغي أصلا من دنياك زهدك وورعك وعبادتك وعملك ما تبغي من وراء هذا كله أليس الجنة طيب أنت الآن على, باب على أبواب الجنة إصبر اصبر. إن تحامقوا وقتلوك دخلت الجنة وإن بقيت شرفك الله ورفع ذكرك وكان كما قال ثم ذكر له حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه فلما وصل الخبر إلى الإمام أحمد وكان بعث إليه هذا الأمر من بغداد قال يرحمه الله حيا وميتا فقد نصحه أحسن من لطيف ما جرى لأحمد في سجنه وهذا يدل على ثبات قلب أحمد عدم يعني ممالأته هو لا يداهن أحداً في دين الله وهكذا العالم الثابت العالم الثابت لا يخاف من أحد ولا يماري ولا يداري في دين الله عز وجل الأمر دين وهو مسؤول عند الله عما سيقول فهو في السجن جاءه السجان فقال يا أبا عبد الله الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح فقال أحمد نعم قال السجان وأنا من أعوان الظلمة أنا السجان بتاعهم أبا من أعوانهم يعني فقال له أبا عبد الله أعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويشتري ويبيع منك أن أما أنت فمن أنفسهم أنت واحد من الظلمة استجام بقوله أنا كده من أتباع الظلمة من أعوانهم يعني من أعوانهم أحنا قالوا من أعوانهم لا طبعا أعوان الظلم الذي يأخذ الحلاق بتاعك والراجل اللي بيخيط لك هدومك واللي بيشتري منك ده من أعوان الظلمة لأنه من معاونيه لكن أنت من الظلمة أنفسهم طبعا ده واحد تاني كان أخذ يمالئه ويداري حتى يكسب وده وهو السجان ده عليه. يا لما يزعلوا كده ويقولوا هذا الكلام ممكن يموته وما حدش ياخد ذاله يدس إليه السم يعذبه ينكل به دون أن يعلم الكبار يومئذ لكن أحمد جريء لا يخاف في يقول الحق ولو على رقبته ولا يمالي ولا يداري أحدا في دين الله عز وجل لعل هذا الرجل ينتفع إذا كان فيرجع عما هو فيه يقول إسحاق بن حمبل كنت أتكلم إسحاق ابن حنبل عم الإمام أحمد لما أحمد رضي الله عنه أخذ وفعلت به هذه المحنة إسحاق ابن حنبل ذهب يتكلم مع أصحاب السلطان مع الوزراء والقواد وأهل الرفع في البلاد يومئذ ليخلص أحمد ابن حنبل وكان له علاقة بهؤلاء الناس يقول فلما لم يتم لها الأمر حاولتنا نفاعش هلك الموضوع سريع من إيدي خلاص الموضوع متعلق بالخليفة لأن الكلام في موضوع أحمد دوت الذي يأخذ في لا وزير يتكلم ولا من دونه فلما مللت ومش لاي حل مش عارف أخلصوا من أيديهم استأذنت على إسحاق ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم هذا هو والي بغداد يومئذ، فدخلت إليه وكلمته فقال لحاجب قلت له يعني إن نحن نحن بيننا قرابة ولنا شرف معلوم وكنا معا في ووقات كثيرة نعينكم على الخير فيعني لنا عندكم أياد كثيرة فخلص لنا أحمد لا تتركه في الحبس خلص أبا عبد الله أنه رجل صالح ليس له علاقة بأي شيء ولماذا يمتحن أصلاً يعني رجل ما قال شيئاً كل ما في الأمر هو لم يجبكم إلى قولكم أنتوا عايزين يقول لك مخلوق قال مش هقول كلمة خلاص إيه المشكلة يعني هذه كلمة من،, من،, من قواعد الإسلام هي هذه العبارة من أصول الدين هي دي الشهادة دي كلمة باطلة قائلها كافر على رأي جمهور السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر وإن تغلطته كمان وركبته دماغه فترغموه على الكفر الموضوع ما يستهلش فيقول فلم أستطع معه شيئا يعني معه ما عطش عنه مع حاجب فقال لحاجبه اذهب وادخل معه على أبي عبد الله على أحمد بن حنبل واسمع ما يقول لا يتكلمون بشيء إلا أخبرتني تنبه يقول إسحاق فدخلت على أبي عبد الله ومعي حاجب إسمح إسحاق بن إبراهيم والي بغداد فقلت يا أبي عبد الله ذهب إلى ابن أخيه أحمد يقول له يا أبا عبد الله قد أجاب أصحابك مش أنت أول واحد والآخر أو واحد يتكلم الله. ابن معين أجاب وفلان أجاب والقوارير لما سجن أجاب وكل هؤلاء أصحابك وإخوانك علماء مثلك وقد أعذرت في بينك وبين الله أنت عمتلي عليك وبقيت في الحبس والضيق وأنت لسه أي الحبس كره والقي والقيد كره والمكره مش عليه حاجة فأنت خلاص ده يعني وافقهم واطلع وراءك من يريدك فقال أحمد يا عم إذا أجاب العالم تقيّة والجاهل بجهل متى تبين الحق لما العالم يخاف يقول الله مش شاء أنا أقول لهم عايزينه عشان تعدي والجاهل أصلاً مش عارف الصح فين فبيقول لهم عايزينه خلاص متى متى يظهر الحق للخلق الناس عارف عند الحقيقة يعني قال فأمسكت عنه ما الموضوع يعني في الدماغ والراجل مصر على موقفه ويتعبد الله تعالى بهذا يرى هذا واجبا عليه قال فأحضنا نذكر له ما جاء في التقية والإكراه والحاجات دي بحيث يعني يلين فقال, فقال لي كيف تصنعون بحديث خباب إن من كان قبلكم لا ينشر أحدهم بالمنشار يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشقه نصفين لا يرده ذلك عن دينه دول جماعة لأبنين احنا خير منهم أمم السابقة كان العابد فيهم والعالم وأهل الأهل الحق منهم كان الظلم يجبوهم وحطوا من شرع لدماغهم ولهم رجعوا ولهم سنرجع فيشقوهم نصفين ولا يرجعون احنا خير من هؤلاء أين أنت من هذا الحديث يقول فيأسنا منه من أنا فيش منه حل هو خلاص يعني اعتقد حقا وهو مصيم في قوله ثم, ثم قال أحمد لست أبالي بالحبس أنا مش فرأة معي الحبس ما بيتي والحبس إلا واحد. أنا بيتنا أصلاً يعني ما يفرقش ما ما يعني هذا المحبس كتير أول. عشان أساساً كنت داعم في أسر وجابوني حطوني في الأرض. أنا بيتنا فوش حاجة أصلاً يعني بيتي والمحبس صنوان حاجة واحدة. فرقش كتير والناس اللي عندنا ناس طيبين برضو كلهم مسلمين وصلوا معانا ودنيا مش. فما فيش فرق كبير بين البيت والمحبس. فلا ما أخش الحبس ولا أخش قتل بالسيف. القاسم كده كده ميت ملان يموت بالسيف مات بغيره. من لم يمت بالسيف مات بغيره فالموضوع عندي لا أنا خايف من الحبس ولا خايف من القتل أنا ما أخاف إلا من السياط أنا خايف من الضرب بس وأخاف أن لا أصبر خايفا ما ما استحملش فسمعه بعض الحاضرين من أهل الحبس فقام وقال له يا أبا عبد الله لا علي ما تخافش ما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي قال فسري عن أحمد قال له بقى أنا أقول كان رجل سوابع مسجل خطر هنا بقى سنين تخاف من الضرب أول بس سأل مين وهيغم عليك وبعد كده يعمل له عايزين ما تحسش بحاجة فلما علم هذا أحمد وسأل بقى مجرب سري عن بدأ عصابه تهدى شوية رجل ما يتعرض لهذا هذا أحمد بن حمدن هذا أحد أئمة المسلمين الكبار عالم أكبر علماء زمانه يصنع به هذا يلقى في الحبس مع المجرمين ومن يمشي في الشوارع إذن ومن يكرم إذا أهين هؤلاء فلا راجل مثل مش راجل ثوابئ ده راجل أهل دين وأهل علم وأهل فضل وأهل مرؤة وزهد وكرم كيف يفعل به هذا فالراجل طبعا دي حاجة جديدة عليه خالص فمعرفش الدنيا هناك مشيه إزاي فجاءه هذا وقال له يا ما تزعال شوما بس أول سوطين حدوله هيوجعوك صحيح وهيغم عليك وبعد كده با خلاص ما تشيلش هم حاجة يضربه في حاجة أنت مش حاسس حسن خالص حاجة عن ف ثم حول أحمد إلى دار إسحاق بن إبراهيم والي بغداد وكان دف رمضان عام تسع عشر ومائتين فبعث إسحاق بن إبراهيم إلى بيت أحمد ليجيء بالإفطار بتاع أحمد فإذا بالإفطار نظر فيه إسحاق فإذا هو رغيف فإذا هو رغيفان وشيء من ملح وقثاء افطر الإمام أحمد بن حنبل اللي بيفطر ليه في رمضان رغفين عيش وحت اتأت مثلا كده كما نقول نحن وشوية ملح فاق ذا جدا من ذلك كانوا فكروا مهم لما جم يبضوا على الإمام أحمد كانوا فاهمين الخليفة وأعوانه إن أحمد عايز برئيس أحمد يبغي الرئاسة إذا أحمد بيبص الفوق راجل عايز يعيش وعايز دنيا تبدأ لو عايز دنيا كان لبقى ده حاله وكان يرضى بهذا كان عامل دنيا رضي الله عن أحمد رضي الله عن أحمد وأسأل الله تعالى أن يجنبنا وياكم الفتن ما ظهر منها وظفن الحديث بقية طويلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته